استوفل لهم او لا تستوفل لهم ان تستوفل لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوما الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره ان يُجَاهِدُون بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نُنْفِقُ فِي الْحَرْبِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ مَا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإذ وجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إن كنتم رضيت بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين